سولفت جرح جرح إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلني وإياكم من أنصاره وأعوانه إن شاء الله سولفت شوية الله يهلك شوية هدوء شوية ناس سولفت جرح جرح بين الجروح أو صفنة جروح الخلق حيرانة يا المثل جرحك فلا صار ويصير انت وحدك على الحزن من سمعت الناس شديت الرحال ها يا قلب يا كثر منوانه حشمت جدمي وسلك درب الطويل بيد وجبال وحش وديانه بين الطرق وانا وحيد وبين جار ما حفظ بين ذيب نجاع ويدور عشاه وبدمه يرضع غسل نيبانه توسطت ما بينهم منظر لفوق لوحت قبه على قرانه حشمت يا ابو الحسن عندك دخيل وين بحر المرجل وسفانه انت تدرجابن وتدرش وراي والعذر لياكل عذر ومولانا انا قاصد والجرح يسحل وراي يم إمام الغايب ورجوانه هي رمشة عين لن بنص غبار وغيم أسود يمطرب دخانه هاي سامر قلت وين القبار وين صر حلب الذهب بنيانه احذر احذر يا جدا بالك تدوس هذا بيت الله ودموعه وذانه هذا صمم تراب وبصفة كتاب يشكل الله يشكل الله وهافة بنيرانه هذا شف حرمة ولزم قطعة الذهب أو هذا معصبها ووضح نيشانه لزمة الشباج حزنانه وتزور انفجر واتشرت حزنانه هنا رمش محروق وبصفة دعاء هنا جسم ما يلتقى نذرعانه هناك ما قول الشفت ما شفت هناك نظرة امتربة وزعلانة هناك ورقة وحاول يضمها التراب اتصيح وين الغايب الماجانة نبهتني وحشمت وين العمام وين مهدين الحزن غطانة ادري بجروحك تظل فوق الجروح وادري كلهن هايجات وماشفن لا تنشر يا جرح كل الشديد دوم يلجم والمصايب بيغفن أنا قول الباب راس النائبات أنا قول الباب راس النائبات بضلع كلهن بدن وتواترن وأنا قول المحسن الجرح الكبير من حتى الباب والحايط بجن والله من بسماره تصيح الجروح كلهن بهذا الجرح يتنازفن أنا أقول أعظم جرح صبر الإمام وعصرة الزهرة لجزت كل المحن لا أظن سلب الورث من الوريد أصعب على المهدي وبثقلة امتحن أنا أقول أعظم جرح طبرة علي غصة وعيون الفجر منها وعمل وأنا شوف أنزين أبو حيد وهاي عبر البتشة عيون الزمن أنا قوله وأنظر دموع الرسول وماك أعظم من جرح جبد الحسن قول من صار النعش مرمى السهار هذا جرح المانزف غير الفتن هاك سهم النايبة بعين تشفين ومدرش معين القبر عين انطفن ليش ما شفت اليسار ويا اتشفوف من وبيامي كانت قطعا وانا قولا نظرة الطفل الرضيع ضامي وشفافة بدماه تبللان لا اضن من شاغ عبد الله وذبيح وما لزمها قماط ديه ورفرفا اه يا سحم العطش ما لك مفي وغيرت شبد ما صح لك وطن انا شوف ام الخدر عالتل تصيح أكلف على الغايب وأكثر شجن سهم المثلث عشد كل السهام وغيرت شبد حسين شن ما صوبا أنا شوف المنح يحز الزلعين وانشد شفاف الرسولش قبلا الخيول الجاسة بصدر الحسين أو ميدانه عليه تسابقا أنا شوف الراس بطراف الرماح والله شد والتاكلات يشاهدا الخيول تقاست بصدر الحسن او صار ميدان وعليه تساب وقل انا اشوف الناس باطراف الماع والله شد والتاكلات يشاهدا انا اقول اصعب جرح حرق الخيام وفوق نيران العطش نار اسرا انا اشوف الحال وتجول الخيول والحرم منها بعليل تلاوذن أنا قولت هون ويرش بالهزيل أنا قولت هون ويرش بالهزيل تهون من كون الفواطم ينسبا والشفاه اللي وصل لها الخيزران ها يوحدها بكبر كل الجزن أنا قولت هون ويرش بالهزيل تهن من كون الفواطم ينسبن والشفاه اللي وصل لها الخيزران ها يوحدها بكبر كل الجزن أنا قوله وانظر المهدش يقول خلي قوم الهو يحل المسعلة وأنا نادي بن الحسن يا ضخري قوم أو تنحل بنت لرسن كل مشكلة قوم وضح للخلق لو علي من هلك والدين منه الكملة قوم قلهم من صعد يوم الغدير وحيدر من انشال يا هو الشايله قوم واشرح موقف الخندق كثير وقل من العامر ومن جندله قوم قلهم وين ابو طالب مقيم ومثوى ابو سفيان وين ومنزله قوم وضح بسفض الاهل الكساء ويل من اطيع الكواكب والمله قوم دلينا بقبل ابن تر وسول وشنو وليش ما بانوا عله قوم قولهم ليش ينشق الجدار ايش ما يلحمون يرد الاوله على محمد والمحمد قوم قولهم ليش ينشق الجدار ايش ما ينحمون يرد العوله قوم قولهم ياهم بالمحشر القسيم وجن له نار القرار يعود له قوم خل يحكي الجمل سر البغات من هقاده ومن هساقه وحمله قوم خل يشهد لواكو يا الفقار وكل من يبين صفات الحاملة قوم خلي يحجن كتابة على الكتاب وخلي يوضح شنه معنى البسملة قوم رد التر ونص من الحديث والكتاب نشوف منه العادلة قوم قلهم بي من اتباه الرسول ومنه نفسه وشم نفر بالعائلة قوم فاسر الهنبأ والعاديات او شنو غافر والزمر والزلزله قوم قول اسمع سادات الجنان ومنو حصل غيرهم هالمنزله قوم ودل عقده الحكم ليزيد وما دمر قصر الخلافه بكربه قوم قل لهم منو يوقف الصراط واللي نكره هناك شمنه الاله قوم قل لهم حرام علي موتوا ما يحب عقد الولا قوم ذكرهم يا مهدين ابحنان من شرد منه الثبت للمعضلة قوم يا ابن الطيب من نندبلواك اتهم بي يا بحو الشعري وانذهل وانا شاعر ذابة الحس شبهواي وانا بسلكم عقول الموسهل من دعاء مدبان سجل قريب والقريض بحسجتك خلي يكتمل انت ابد وانا تبعك والحضور وهذا شهر المصطفى وخلي نبتهل اين انت اليوم يا ابن الزاكيه مو وصل لارقابنا ودار الحبل اين يا ابن الطول يا ابن المرسلات خصني مليها يا غايبنا وعدل اين قاموس والبينات واليمين بغيبتك ما ينعدل يبن من أمسى سليبا في الفلات اليوم يومك وين بن سيد الرسل لم يزلتك اللواج بالفراد قوم نشرع فزعتك يا بالفضل وكأن الرأس من فوق القناة يصيحي المهد الفواطم على الهزل قد جنت هند ولا زالت جنات وكل جرح يغفى بجرح ما يندمل كيف تصبر والقبض باب الشامخات اتهد من وعيون سامرة همل قنبذ الفقار قد مل السبات وبس ينوح الهاب تلكل قم لها واسق الوغا واله هفا وخلوا روس الباغي قبالت كفل لبته شوقا سيدي للخافقه ومن يرفا يعني حل يوم الفصل سيدي رفقا بايد داعيات والله ضاهبنا يا مهدينا الحمل خلي يطول الصبر والدين شتا وانت تضرب طلعتك لم الشمل أين يا من فيك ابرهان النجات ظلم دنيانا ومتى هلالك يهل قم ببيت الله اذل للصلاه واشرط بخير العمل بس ينقبل كل دمع ينطلق يا ابن الاباد لا ضاعت الله لا م... <تصفيق> ضعت قم ببيت الله أذن للصلاة واشرط بخير العمل بس ينقبل كل دمع ينطلق يا ابن الأوبات في الصيح يمدد قوم تسويج خيلها أرد ندبك واشرح بكل الدموع وهاك كل دمع وعنك تفصيلها قوم تار الله صبرك لها السنين وننتظر شفك يا عدي الميالها قوم تاهت والسفينة بلا شراع والبحر هاجي وتلف ثمنية لها قوم حارت وانخبطح لها بحرام والطمع جاب العمل غربي لها قوم دل الطاح والدنك ذنيل والبقبرا سنين حرسي لها قوم رب الكون ضمك للتجين ويمتشف رك صار مكتوفي قوم زتها الخوف ومضيع العمان تيم شو وذياب الفلت باريلها قومس الفقاره وداع الجهاد خلي يزلزل صوتي ونادي لها شافت حالها القل القليل من رجع جيش وبره اورد فيلها قوم صمصامك ابابيل الاله خلى يمطع الطغت سجيلها قوم ضاعت بين زلات الدروب والله يستر واش كثر تفكيلها قوم طالت والصبر بيك استغات يم تخيلك برسنت الخيلها قوم قسماك استقم الا ابن واك وتدري هسه كم نوا يفيلها قوم كبل ودع جندك للصلاة وهالصلاة الدين متوضيلها قوم لا بد من فرج مهما تطول ونور وجهك لابد بد يضويلها قوم ما تعرف وسيلة لا سبيل يا رجاها وغيرك اش باقي لها قوم نكرت كل حديفة على الظهور واصبحت بدعة وصحب تحويلها قوم هاتف يا لثارات الحسين هاد صيحة بكل فجر نصغيلها وابقى انشد يا جرح كل الشديد دوم يلكم والمصايب بي هو جرح الباب راس النايبات بالضلع كلهم بدند وتوات <تصفيق>